كَلَبِ مِرصاد فاما الانسان اذا ما بتناه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتناه فقدر عليه رزقا فيقول ربي اهانا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 جَعَلَ الْأَرْضَ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِنَّهُما إِذْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا نوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة